Book 2 7-10 e 5 5-70 Të argomentosh diçka? 1 Ibedaq lësbab 1 Ibedaq lësbab 1 pse nuk vini Limaza la tati? Limaza la tati? Moti është kaq i keq. Al taqsu syi qen jden. Al taqs syi qen jden. Nuk vi sepse moti është shumë i keq. لا اتي لان الجو سيء جدا لا اتي لان الجو سيء جدا pse nuk vien ai لماذا لا ياتي لماذا لا ياتي ai nuk este iftuar هو غير مدعو هو غير مدعو اي نوك فيان س نوك است افتوار هو لا ياتي لانه غير مدعو هو لا ياتي لانه غير مدعو pse nok vien لماذا انت لا تاتي لماذا انت لا تاتي؟ انا نوك كام كوخه ليس معي وقت ليس معي وقت نوك ذي سيبس نوك كام كوخه لا اتي لاني ليس معي وقت لا اتي لاني ليس معي وقت س نوكري لماذا لا تبقى لماذا لا تبقى اون دوهت ت پوناي اكوما ما زال عليا ان اشتغل ما زال عليا ان اشتغل نوكري سيبس ما دوهت ت پوناي لا ابقى لاني لا يزال علي ان اشتغل لا ابقى لاني لا زال علي ان اشتغل بسو بويكني تاني لماذا صرت تريد ان تذهب لماذا صرت تريد ان تذهب اون يام e lodhur Ana ta'ban Ana ta'ban Po shkoj sepse jam e lodhur Ana azehb lianni ta'ban Ana azehb lianni ta'ban pse po ikni tani Lima za'rta تريد ان تسافر لماذا صرت تريد ان تسافر ااشت فون تاشم الوقت صار متاخرا الوقت صار متاخرا باشكاي سيبس اشت فون انا اسافر لان الوقت صار متاخرا انا اسافر Lian në lë uqtë sara më të akhirën. Për të parë libri dhe tekstet, vizitoni www.book2.df